أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها اليوم لأمتي الحبيبة في أنحاء الأرض لا أقدمها هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع لأن كثيرا من الناس قد انشغل عمه وآت وانحرف عن منهج رب الأرض والسماوات إننا نعيش عصرا طغط فيه الماديات والشهوات وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقست فيه القلوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب فأردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذه الأحداث وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي بها قلوبنا وأن يعيننا لنصحح بها واقعنا لنسعد في دنيانا وأخرانا إنه ولي ذلك والقادر عليه ولازلت أيها الأكارم أتحدث مع حضراتكم في العلامات الصغرى للساعة وسأكتفي بحلقة الليلة إن شاء الله تعالى في العلامات الصغرى لأبدأ الحديث غدا إن شاء الله عز وجل في العلامات الكبرى للساعة والله أسأل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه من العلامات الصغرى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وفي رواية البخاري أن يرفع العلم وينقص العمل ويظهر الجهل وفي رواية في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين يدي الساعة بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل قد يقول قائل كيف تقول يظهر الجهل ويرفع العلم ونحن نرى هذا الكم الهائل من العلوم آه ليس المراد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علم الدنيا وإنما علم الآخرة علم القرآن والسنة أما علم الدنيا فهو في ازدياد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن أن علم الدنيا سيكون في زيادة نعم, نعم المراد بالعلم في الأحاديث الأولى التي ذكرتها علم القرآن والسنة العلم بالآخرة أما علم الدنيا ففي زيادة كما هو الواقع الآن قال الله جل وعلا بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وماذا قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصادق بين يدي الساعة ظهور القلم ظهور, القلم ظهور الكتابة انتشار علم انتشار علم الدنيا ظهر القلم وانتشرت الكتابة بصورة ملفتة لا سيما بعد آلات الطباعة الحديثة التي تطبع آلافة بل ملايين الكلمات في الدقيقة الواحدة انتشرت الكتب والصحف والجرائد والمجلات وظهر القلم وكثرت الكتابة بصورة ملفتة فعلم الدنيا في ازدياد في الوقت الذي قل فيه العلم بالقرآن والسنة بل وظهر فعلا الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أؤكد لكم جميعا أيها الأفاضل وسامحوني على هذا الكلام الشديد أكثر أهل الأرض جهلاء برب الأرض والسماء وبإمام الأنبياء وسيد الأصفياء وبدين الله سبحانه وتعالى كلام خطير ده يا شيخ محمد اللي بتقوله أؤكد وأكرر أكثر أهل الأرض يجهلون الله جل وعلا يجهلون المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهلون هذا الدين اسمع معي وتدبر قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثرهم تدبر القرآن. وقال الله عز وجل وإن تطع أكثر أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل وقال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور حقيقة ثابتة شرعا وقدرا أن أكثر أهل الأرض جهلاء برب السماء والأرض وبإمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء محمد بن عبد الله وجهلاء بالدين الذي ارتضاه الله جل وعلا دينا لأهل الأرض ولأهل السماء إن الدين عند الله الإسلام أكثر أهل الأرض كفر بالله جل وعلا لم يحقق التوحيد بالله ولم يحقق الإيمان برسول الله أكثر من ستة مليار لن يعرف الله جل وعلا الأم الآن مليار تلت تقريبا منهم من الأمة الميمونة المرحومة منهم من لا يعرف أركان الدين معرفة حقيقية صحيحة على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ظهر الجهل فعلا بالقرآن وبالسنة وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأركان هذا الدين يعني أركان الإسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف عليها فرض عين أن يتعرف على التوحيد أن يتعرف على الصلاة الصيام الزكاة الحج إن كان من أهل القدرة والاستطاعة وأن يتعرف على الزكات إن كان من أهل الزكاة أما التوحيد أما الصلاة فلا عذر لمسلم على وجه الأرض إن جاهل هذه الأركان لأن العلم بها فرض عين على كل مسلم ومسلمة طيب أنا ما عليش اسمحوني يا اسمحوني وسامحوني أقول لو طرح كثير من أحبابنا هذه الأسئلة على نفسه الآن يا ترى ما علمه بها الركن الأول من أركان الإسلام توحيد ما معنى لا إله إلا الله ما هي مقتضيات التوحيد ما هي نواقض التوحيد ما هي شروط كلمة لا إله إلا الله أسئلة مهمة جدا طب الصلاة ما هي أركان الصلاة ما هي واجبات الصلاة ما هي سنن الصلاة ما هي مبطلات الصلاة ما الفرق بين الركن والواجب والسنة بالنسبة لأخواتنا الفضليات ما الفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة وما حكم كل نوع من هذه الأنواع من الدماء أسئلة في غاية الأهمية يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم بأركان دينه أن يكون على علم بصلاته الصلاة لا خمستاشر ركن على سبيل المثال الصلاة لها خمسة عشر ركنا بد من أن تحقق لا خمسة عشر ركنا طيب هل ترى. كثير من أحبابنا وأخوتنا كم يعرف من هذه الأركان والله لا أقول ذلك إلا لأبين لحضراتكم بالفعل أن جهلا فاضحا قد وقع في الأرض وقع في الأرض بين أهل الأرض بصفة عامة وبين كثير من إخواننا وأخواتنا من المسلمين بصفة خاصة بما يجب على كل مسلم ومسلم أن يكون على علم به وعلى بصرة به والسبب في ذلك أن العلم قد رفع أقصد العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله وأن الجهل قد ظهر بصورة ملفتة لأن كثيرا من الناس قد انشغل عن الآخرة وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله وشغلته الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طب كيف أرفع العلم كيف أرفع العلم وهذا موضوع في منتال خطورة رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن رفع العلم أيها الأفاضل ليس معناه أن ينام الرجل يوما أو ليلة ليصبح فلا يرى في صدره شيئا من العلم لا مش هو ده المراد ما شو ده المعنى لقبض العلم او لرفع العلم اذا ما هو المراد اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال المصطفى ان الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء اه هي دي المصيبة اكبر مصيبة ابتقع في الامة ان يموت عالم أن يموت عالم والذي يدمي القلب أنه ربما يموت عالم من فحول العلماء هنا أو هناك أو هنالك، ولا تعلم الأمة بموته لأن كثيرا من الفضائيات ولأن كثيرا من وسائل الإعلام انشغلت عن هؤلاء الأطهار الأفاضل وركزت الأضواء على غيرهم, على غيرهم مع أن الأصل أن يقدم هؤلاء للأمة كلها أن يقدم أهل العلم أن يقدم أهل الفضل أن يقدم من يقول قال الله جل وعلا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعلم وفهم وبينة ودليل فموت العالم من أكبر المصائب التي تقع في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتدبر قول النبي إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتو يا هاد المصيبة جهالة ومع ذلك يتجرؤون على الفتوى واقع أليم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتو بغير علم فأفتو بغير علم فضلوا وأضلوا يبقى الدليل على أن المراد بالعلم في حديث رسول الله الذي سيرفع هو علم القرآن والسنة الدليل قوله عليه الصلاة والسلام فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ومن المعلوم أن الضلال لا يقع في الأمة إلا برفع العلم برفع علم القرآن والسنة إلا بقبض العلماء الربانيين الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله بعلم بدليل ببينة بفهم دقيق لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المصيبة الكبرى التي تمر بها الأمة الآن أن رؤوسا جهالا تجرأوا على الفتوى وتجرأوا على العلم وأنا أقول بملء ثمي نرى فوضى في الفتوى على الفضائيات لدرجة أن الناس الآن يتعرضون لفتنة حقيقية فعلا عامة المسلمين يتعرضون لفتنه وإلا مين؟ د الفضائيات الآن بتظهر الشيوخ وأهل العلم على أنهم ديوك يتصارعون ويتناحرون وكل له قول يا أخي القول في دين الله تبارك وتعالى ليس لي وليس لك وليس من حق أي مخلوق على وجه الأرض إن كنت تملك الدليلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة الأطهار والتابعين وتابعيهم الأخيار فحي هلا تكلم بعلم تكلم ببينة تكلم بدليل اما ان يظهر فلان او ان تظهر فلانة لنتكلم في دين الله تبارك تعالى بهذه الصورة بغير بينة وبغير علم وربما اقدم العقل على صريح النقل في كتاب الله او على صحيح النقل في سنة سيدنا رسول الله بدعوى العلم لا فليس هذا من العلم ليس هذا من العلم العلم قال الله قال رسوله بفهم دقيق ووعي عميق كما سأبين في حلقة الليلة واسمحوا لي أن أفرد الحلقة كلها لهذا الموضوع الخطير لما تعانيه الأمة الآن من فوضى في قضية الكلام والفتوى في دين الله تبارك وتعالى بغير علم أسأل الله أن يرزقني وإخواني جميعا من أهل العلم الإخلاص والصدق والسداد والتوفيق إنه ولي ذلك والقدر عليه العلم أيها الأفاضل إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رفع العلم وقدمت كثير من الرؤوس الجاهلة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكتب لتتكلم لتوجه على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله والفتنة الكبرى الفتنة الكبرى حين يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير دليل وبغير فهم دقيق لمراد الله ورسوله من أناس يتكلمون بألسنتنا ويلبسون ملابسنا وأزياءنا لذلك قول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر أي قبل الإسلام فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر قال المصطفى نعم قال حذيفة قلت فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يا سلام على الصادق صلى الله وسلم وبارك على من لا انطق عن الهوى قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر تعرف منهم ستسمع كلاما ايو ده كلام صح ده كلام صح وستسمع مش ممكن مش ممكن يكون ده كلام ربنا ولممكن يكون ده كلام النبي ولممكن يكون ده هو الإسلام تعرف منهم وتنكر قلت قال حذيفة قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شبه الدخن من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم يا رب سلم دعاه أي دعاه على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قذفوه فيها قال حذيفة قلت صفهم لنا يا رسول الله قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي لفظ مسلم قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يبركك الموت وأنت على ذلك صلى الله وسلم وبارك على المربي والمعلم فتن فتن رهيبة رفع العلم ليس معنى ذلك أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لا ليس هذا هو المراد أيضا بل يظهر الجهل بصورة أكثر ويقل العلماء الربانيون أما أن تخلو الأرض من العلماء الربانيين القائمين لله بحجة فلا فلا فلا, فلا إذ بد من قائم لله بحجة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان أرجو أن تكون المسألة واضحة حتى لا يستشعر أحد أحبابنا بتعارض في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمة قائمة طائفة طائفة شايف كلام النبي الغالي لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي لفظ وهم ظاهرون على الناس يبقى لابد أن تبقى الطائفة المنصورة لتوجه لتبين الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجه فبصفة عمه يكثر الجهل بالقرآن والسنة يكثر الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ذلك أيها الأفاضل النبي عليه الصلاة والسلام كرم العلم وزكى العلماء والقرآن الكريم قبل ذلك بين فيه ربنا تبارك وتعالى فضل العلم ومكانة وكرامة العلماء في كثير من الآيات تدبر معي قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مش مستحيل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل وقال جل جلاله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الله أكبر إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله ثم الملائكة ثم ثلث بأهل العلم قال ابن القيم وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح شهد الله أنه لا إله إلا هو أول من شهد الله بالتوحد هو الله ثم والملائكة ثم أولو العلم وأولو العلم, العلم العلماء عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفي بالعلم وبطلب العلم وبالعلماء حفا وبالغة يقول لعلي رضي الله عنه والحديث الصحيحين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم شايف مكانة العلم بيقول للنبي لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم شايف الكرامة والمكانة بل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي علما بكتاب الله وبسنة رسول الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة, لطالب العلم رضا بما يصنع وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء الأسماك حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر الله اللهم اجعلنا ويكون من أهل العلم الربانيين الصادقين نبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رأى الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ذكر له رجلان ذكر للنبي رجلين ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم رجل متعبد خاشع خاضع أواب ذكار شكار والرجل الآخر عالم اسمع ماذا قال الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم يا من يقبر يحدد دي كفضل النبي على أدنى رجل في الأمة شوف فضل العلماء فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير ايه الفضل ده ايه الكرم ده في رواه صحيح مسلم في صحيح مسلم حديث ابي ريره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 كلام النبي جميل صلى الله عليه واله وسلم بل في مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند حسن من حديث الصفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه بيقول إيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر النبي الله عليه وسلم متكئ على برد له أحمر ودخل عليه الصفوان ابن عسال المرادي، فصفا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني جئت أطلب العلم إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا ذا اللي بيقول بقى النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم خلي بلك من البشر دي إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب لا لا تاني تاني تاني ذي كرامة علي جدا قال النبي مرحبا بطالب العلم مرحبا فمرحبا بك أيها الأخ الكريم يا من تحرص على هذا المجلس من مجالس العلم في أحداث النهاية وغيرها مرحبا بك أيها الطالبة للعلم والحق هذه ساعة أرج الله عز وجل أن ينزل فيها علينا من رحماته وسكينته وبركته إنه لو ذلك والقدر عليه فهذا مجلس علم قال إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب بل ومن أجمل الأحاديث في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث بواقد الليثي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد بين أصحابه يحدثهم النبي جالس في مجلس علم مع الصحابة فدخل ثلاثة نفر الأول رأ فرجة في الصف فجلس فيها سد الفرجة والثاني استحيا أن يتخطى الصفوف وهذا أدب مفقود إلا من رحم ربي يعني يتخطى كثير من أحبابنا من طلاب العلم الصفوف بصورة مخالفة للهدي النبوي أما الثاني استحيا فجلس خلف الحلقة أو الحلقة أو خلف الصف طب والثالث أعرض لا حول ولا قوة إلا بالله أعرض عن المجلس النبوي فلما فرغ النبي من مجلسه قال لأصحابه ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله قال أما الأول اللي هو مين أيوة اللي جلس في الفرجة اللي سد الفرجة في الصف أو في الحلقة قال أما الأول آوى إلى الله فآواه الله طيب والثاني الذي استحيا أن يتخطى الصفوف فجلس في آخر الحلقة قال وأما الآخر استحيا فاستحيا الله منه طب اللي أعرض بقى قال وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه ما تعرضش عن القرآن والسنة والله ما هانت الأمة إلا حين ابتعدت عن القرآن والسنة إلا حين قبض العلماء الربانيون وتقدمت الرؤوس الفارغة الجاهلة لتتكلم في دين الله تبارك تعالى بغير علم, بغير علم وقضية العلم قضية كبيرة جدا لأنني ألمح الآن خطرا بالغا في فتاوى كثيرة لا سيما على شبكة الانترنت وفي كثير من المواقع وكثير من اولادنا وشبابنا صار يستفت هذه المواقع في المسائل الخطيرة الكبيرة التي لو عرضت مسألة منها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها ورب الكعبة الصحابة من أهل بدر أسأل في منتال خطورة عشان كده نبأولي أخوانا أن قضية العلم من أخطر القضايا بل ومن أخطر التحديات أن يحال بين شباب الأمة وبين العلماء الحقيقيين وبين العلماء الربانيين الصادقين من أخطر التحديات التي تواجه الأمة أن يحال بين الشباب وبين العلماء الحقيقيين الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله بفهم أكرر بفهم دقيق ووعي عميق لكتاب الله ولسنة رسول الله وللواقع الذي تحياه أمتنا الآن قال ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين الأول فهم الواقع يا الله يقدم فهم الواقع الذي نحياه على فهم القرآن والسنة فهم الواقع العلم الثاني فهم الواجب في الواقع أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على الواقع الذي ندرسه ونبحثه يعني قبل ما تكلم اقول قال الله اقول قال الرسول انا فهم الواقع ولا لا على بصورة بواقع الناس ولا لا على ذراية بواقع الأمة وحجم المؤامرة التي تحاك لها ولا لا القضية من اليسير جدا ان احمس شبابنا ومن اليسير جدا ان احرك العواطف سهل اوي كلمات والنس حتيبك وطعيات ونمسح دموعنا وانتهى الموضوع لكن من الخيانة من الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين أن أكون جاهلاً بواقع الأمة وأن لا أكون على بصيرة بواقع العالم وأن أقدم لشبابنا وأحبابنا من أولادنا وأبنائنا أدلةً دون تحقيق مناطات هذه الأدلة ودون ربط صحيح بفهم دقيق ووعي عميق بين هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وبين الواقع الذي تحياه الأمة خاصة وتحياه البشرية عامة قضية فمنطال خطورة عشان كذا بنقول يا أخوانا لابد من الفهم في العلم لابد من فهم الدليل من كتاب الله والدليل من سنة سيدنا رسول الله استنى شوية ما تستعجلش أخي الحبيب الدليل صحيح ماشي على راسي في عيني وقلبي دليل في القرآن على رأسي الدليل في البخاري في عيني الدليل في مسلم في عيني وفي قلبي ما فيش حرج بس انتظر شوية انت فهمت الدليل حققت مناط الدليل لابد معرفة الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ خضية كبيرة يا اخواننا لابد من الفهم لمراد الله في قرآنه لابد من الفهم الدقيق لمراد سيدنا رسول الله في سنته وإلا الدليل موجود لكن الدليل ليس منتهى العلم وخاطبوا شبابنا في أنحاء الأرض تمهى الأخ الحبيب وتمهى الولد الغالي الدليل ليس منتهى العلم دليل في القرآن والسنة يقول ليس منتهى العلم نعم لابد أن تكون فاهما للدليل لابد أن تكون فاهما للدليل لابد أن تحقق مناط الدليل لابد أن تكون على بصيرة بتحقيق المناطات العامة والخاصة التي لابد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركات الواقع المتغيرة والمتجددة اصبر شوية راجع الربانيين من العلماء والأمة لا تخلو منهم كما ذكرت فضلا من أبناء الطائفة المنصورة صح ظهر الجهل فهذا يلزمنا ويحتم علينا أن نراجع الربانيين من العلماء وأن نرجع لنفهم مراد الله ولنفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة في كتاب العلم يبوب بابين في غاية الفقه الأول باب العلم قبل القول والعمل يا سلام يا سلام على الترجمة الفقهة يعني قبل ما تكلم وأبل معمل أعمل لابد باب العلم قبل القول والعمل وصدر الباب بقول الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قال الحافظ ابن حجر أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين بالعلم في قوله تعالى فاعلم وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال فقدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل ثاني الكلام الغالي ذا قال ابن حجر رحمه الله قدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل قبل ما تكلم لازم اتعلم وقبل ما اشتغل اتحرك اوعى تتحرك ابدا خطوة اوعى تخطو على الطريق خطوة اوعى الا بعد ما تتعلم الا بعد ما تسمع عن الله وتفهم عن الله وتفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبي في الله حماسك حماسك وحده لا يكفي على راس من فوق اخلاصك للدين على راس من فوق لكن حماسك واخلاصك لا يكفيان لا بد أن يكون حماسك وإخلاصك من بضوابط الشرع أقولها تاني والله بقولها لله ورب الكعب لله لا بد أن يكون حماسك وإخلاصك من بضوابط الشرع وإلا وإلا أوردها سعد وهو مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل هنضر ونحن نريد النفع سنفسد ونحن نريد الإصلاح سنسفك الدماء المحرمة باسم الجهاد في سبيل الله سنفسق باسم الغيرة على الدين سنبدع باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضية ليست كذلك القضية ليست كذلك الخوارج كفروا عليا الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه عليا انت عاوز تقول عليا دهو وعلي بنبي طالب اه علي بن أبي طالب فيه ناس كفروه آه. من هؤلاء الخوارج مين الخوارج دول كلاب أهل النار كلاب أهل النار كما قال النبي المختار دول إيه دول دول كانوا من أعبد الناس والدليل ما شاء الله يستدل بالدليل من القرآن هوى مية كفروا عليا والأدل حضرة معقول الكلام ده يا شهر محمد أهو الله يا أخوانا والله العظيم القضية في منتهى الخطورة كفروا عليا بأدلة من القرآن من القرآن أيوة رحلهم ابن عباس تعال وكفروا عليا ليه ده كانوا في جيش علي رضي الله عنه وخرجوا على علي بعد قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عن أصحاب رسول الله ذهب علي ابن عباس تعال وكفروا علي ليه قالوا لتلت أسباب والله يتخلي بالك معايا وأنت يا أختاه قالوا هاتوا نعبد بس قالوا هاتوا إيه قالوا الأولى حكم علي الرجال في دين الله والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله وبذلك يكون علي قد كفر على طول على طول ترتل أحمر برا الملعب برا الدين خالص مش ممكن والدليل موجود إن الحكم إلا لله الله أكبر دليل القرآن وحد الشيء درود مش آية قرآنية بس المصيبة انه فهم الآية فهم الدليل حقق مناط الدليل بسرعة كده الجيب الدليل وت... استنى يا سيدي اصبر يا عمي افهم الدليل عن الله افهم مراد رسول الله وإلا والله العظيم سنضل ونضل سنضل ونضل فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا طيب دي واحدة قالوا امتابوا التانية قالوا له التانية قاتل أقواما يقصدون عائشة وطلحة والزبيرة ومعاوية رضي الله عن جميع أصحاب سيدنا رسول الله قاتل علي أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم فلئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم ولئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونسائهم ده كلام خطير جدا دي شبه مصيبة دي يا الله يعني أي واحد كده ما عندوش فهم للدين ولا عنده علم يقول لك آه والله ده كلام ده صحيح ده كرسى ده فعلا عالي عمل كده رضوان الله عليه طيب والتالت قالوا له التالت أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين يا الله بس شايف الأدلة الأدلة حضرة وجهزة وبيستدل على كلامه بآيات من كتاب الله وبالعقل وكل شيء الله على نور العلم اللي احنا محتاجينه الآن في عصر الفضائيات وعصر الانترنت وعصر الذرة وعصر آه ال... آه هذه المواقع الخطيرة التي تعلم أولادنا صناعة القنبلة والابن متحمس ومخلص وعاوز يعمل أي حاجة للدين بس ما عندهش فهم وما عندهش علم وما عندهش بصيرة بأقوال الربانين من العلماء الصادقين فبروح ينطلق وتحدث المصائب باسم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ابن عباس خلي بالك أرأيتم لو بينت لكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام لرسول الله أترجعون قالوا اللهم نعم هات يا ابن عباس شوف نور العلم بقى اللي بيبدل ظلام الجهل وهذا جهل خطير جدا هذا جهل الجهل قبل الموت موت لأهله الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم أقصد أقصام الجهلاء الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشوره جهل مدقع مؤلم قال ابن عباس الأولى تحكمون على عليم بالكفر لأنه حكم الرجال في دين الله. أنا أسألكم بالله أتحكيم الرجال في دين الله لحقن دماء المسلمين أولا أم تحكيم الرجال للإصلاح بين رجل ومرأته أولا؟ قالوا اللهم إن تحكيمهم لحقن دماء المسلمين أولا. قال فإن الله حكم الرجال للصلح بين رجل ومرأة. بنص القرآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما دلوني بالله عليكم أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولا أم تحكيم الرجال في أرنب يقتله الرجل بلباس الإحرامي ثمن الأرنب ربع درهم أيهما أولى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 أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم ببساطة كده كانوا من خمس ديء بكفروا عليا لجهلهم بهذه الأدلة من كتاب الله لسوء فهمهم العقيم لكتاب الله ولسنة رسول الله شايف خطر الجهل بالقرآن والسنة شايف خطر عدم الفهم الدقيق والوعي العميق بأدلة القرآن وبأدلة سنة السنة لنبينا عليه الصلاة والسلام مسألة في منتهى الخطورة وأنا بحذر ولطالما حذرت وقلت ما خرج الخوارج على علي بالسلاح إلا بعد أن خرجوا عليه بالفكر والتنظير عشان كده أنا بحذر ولطالما يعني كلمت كثيرا من أحبابنا وإخواننا من المسؤولين وغيرهم لن يكون خروج بالسلاح إلا بعد خروج بالفكر والتنظير تنظير الفكر فمتال الخطورة مستحيل وصاحب العقيدة لن تستطيع أن تقتلع عقيدته بمواجهة بالسلاح أبدا وإنما تقتلع عقيدته وتصحح عقيدته بالفكر فالفكر لا يصحح إلا بالفكر والعقيدة السيئة لا تصحح إلا بعد أن تخلع وتقتلع من القلوب وأن تمتلئ القلوب بالعقيدة الصحيحة بالفهم الدقيق والوعي العميق لمراد الله ولمراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس والثانية أنه قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم دلوني بالله عليكم أكنتم تريدون أن يسبيع علي أمه أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ أموالها غنيمة إن قلتم نعم فقد كفرتم لأن الله تعالى قول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أخرجتم من هذه قالوا اللهم نعم طب والتلتة قالوا تنازل عن صفة أمير المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين قال ماذا تقولون إن قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازل عن صفة الرسالة يوم الحديبية والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب واللي كتب الصلح علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب معقول لما أتى رسول قريش ليفوض النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمر فقال سهيل بن عمر يا محمد هات اكتب بيننا وبينكم كتابة في الحديبية منع النبي من الطواف من قضاء العمرة ووقعوا معه عهدا وعقدة اللي كتب العهد والعقد علي بن أبي طالب اكتب يا علي النبي يقول اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم لا لا لا استنى استنى سهيل بن عمر بن عمر بن والرسول لسه ما قالش حاجة قال له والله أما الرحمن فوالله ما أدر ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي اكتب يا علي باسمك اللهم يا سلام اللهم صل وسلم وبارك على المعلم والمربي والقدوة والأس اكتب يا علي باسمك اللهم كاتب باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد الرسول الله قريش لا لا لا لا لا استنى لاسعلا سهيل بتعترض عليه تاني الرسول اللي لا سمعني ما لبندي من بنود الصلح فقال سؤال ابن عمر والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله يا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني يا علي أمحو امسح يعني رسول الله لا, لا والله, والله لا أمحوك أبدا أنا أمحو كلمة محمد رسول الله مش مستحيل مش ممكن النبي قاله تبشور لي عليها كذا صلى الله على الأمي الذي علم المتعلمين فين يعال الكلمة دي يا الله فأشار علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها فمحاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده وكتب قالتب هذا ما قضى محمد ابن عبد الله في غير رواية ومسلم في غير رواية صحيحين النبي بيقول لي علي اكتب يا علي امحوها يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما، الله، صلى الله عليه وسلم على الصادق لعلك تضطر لمثلها يوما، واضطر بالفعل، اضطر علي رضي الله عنه لها في يوم التحكيم، لا إله إلا الله. عاد مع ابن عباس في اليوم ده أكثر من ستة ألاف من هؤلاء الخوارج الذين كانوا قبل هذه المنظرة مع ابن عباس يكفرون علي رضي الله عنه العلم الفهم يا أخوانا. عشان كده البخاري الباب الثاني اللي أنا ذكرته باب العلم قبل القول والعمل الباب الثاني الفهم في العلم يا سلم تاني والله الترجمة دي باب الفهم في العلم باب الفهم في العلم الفاهم الف فضل الله يؤتيه يشاء والله ذو الفضل العظيم الصديق رضان الله عليه النبي وقف على المنبر والحديث في الصحيحين وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بينان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله أنا الصديق وقف فديناك بآذائنا وأمهاتنا رسول الله إيه ده الناس على الصديق الصديق بيقول ليه كذا يقول أبو سعيد الخدري رأو الحديث فكان أبو بكر أعلمنا وأفهمنا بمراد رسول الله حيث فهم أن العبد المخير هو رسول الله شف نعمة الفه سيدنا عثمان العثمان أتوا له بمرأة ولدت بعد ستة أشهر من الزواج فاتهمها بالزنا ما فيش امرأة تولد بعد ستة شهور أكيد المرأة دي والعزب الله وقعت في الزنا وأراد أن يقيم الحد عليها قال ابن عباس تمهل يا أمير المؤمنين رواية علي رضي الله عنه تمهل يا أمير المؤمنين فقد تضع المرأة ولدها لستة أشهر إيه الكلام ده جبت الكلام ده منين يا علي أو يا ابن عباس قال له من القرآن لا هذا مش ممكن الكلام ده في القرآن ممكن المرأة تولد بعد ستة أشهر في القرآن آه في القرآن ده أنا قرأت القرآن من الفتحة للناس ما فيش الكلام ده هي الفهم بقى نعمة الفهم جبت الكلام ده منين خلي بالك قال من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. الحمل والرضاع ثلاثين شهر وحمله وفصاله ثلاثون شهر طب الرضاع بس أربعة وعشرين شهر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع اطرح بقى أربعة وعشرين من ثلاثين اتبقى ستة أشهر قد تلد المرأة فيها ولدها ونجى الله المرأة من إقامة الحد بفهم علي أو بفهم ابن عباس يا الله فهم رقي قوي عمر بن الخطاب يسأل الصحابة ما تقولون في قول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قالوا يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه قالوا طب وانت ابن عباس بتقول إيه كان غلاما شابا صغيرا في مجلس الشورى الذي اختاره عمر قالوا انت ابن عباس ماذا تقول فيها قال أنا يا أمير المؤمنين لا أقول بهذا إنما أقول بغير هذا قالوا بتقول إيه قال أقول إنها يعني الصورة أجل رسول الله أعلمه الله إياه يا الله انت طوعت او كلا مع ابن عباس عشان تستوعب المعنى اجل رسول الله اعلمه الله اياه فقال عمر والله لا اعلم منها الا ما قد علمت ابن عباس نعمة نعمة كبيرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعمة الفهم عشان كده ربنا يقول لي ففهمناها سليمان وداود وسليمان نبيان كريمان لكن داود حكم في القضية وخالف حكمه ولده سليمان فأثنى الله تبارك وتعالى على فهم سليمان للقضية فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكم وعلمه لكن نعمة الفهم نعمة عظيمة ذلك فضل الله ففهمناها فالفهم فضل من الله جل وعلا ثم يأتي الفهم بالتحصيل بالجلس بين أيد الربني من العلماء بمطالعة كتب المصنفين من أهل العلم بعدم التسرع في الفتوى بعدم الجرأة على الله تبارك وتعالى وعلى القول في دين الله بغير علم كل هذا يحصل به العالم أو طالب العلم هذه النعمة العظمى بعد التذلل والتضرع إلى الله تبارك وتعالى النعمة الفهم أسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا من أخطر صور الجهل الجرأة على الفتوى من أخطر صور الجهل التعالم التعالم يبقى الإنسان مش عارف الدليل ويتعالم يأتيني سؤال مثلا وانا على قناة زي قناة الناس من هنا أو هناك فانا أستحي أقول لا معقول يبقى الناس كلها عملت فرق عليها دلوقتي والأخ دي يسألني سؤال أو الأخت دي وانا أقول ما عرفش فأتعالم بقى واتنفخ وتكبر وأتكلم في دين الله بغير علم قمة الجهل أحط صورة من صور الجهل بعد الجهل بالله والجهل برسوله والجهل بالدين ان اتعالم على الخلق وانا ما عندش دليل في المسألة ليه؟ ايه اللي يمنع ان اقول ان شاء الله اجوبك في الحلقة الجاية ايه اللي يمنع اراجع المسألة اراجع كلام الربانيين من العلماء الصادقين اللي ما النش اي حاجة بل ذكروا لنا كل شيء مطلوب بس ان انا ارجع وأوفر لنفسي شيء من الوقت والصدق والتضرع إلى الله جل وعلا أن يعلمني ويفهمني وأن أراجع بس مراجع أهل العلم فيها كل شيء يعني أودع علماؤنا في هذه المراجع كل شيء ما لم يترك لنا شيئا والله بس عوز تجرد لله عز وجل اللهم ارزقنا الإخلاص والعلم والفهم يبقى التعالم تعالم من الإنسان يدعي العلم وما عندهش علم ما عندهش دليل ما عندهش دليل في المسألة ممكن يبقى عالم بس يتجرأ ويتعالم في مسألة ما عندهش فيها دليل بصورة من صور التعالم وهذا التعالم يفتح بابا جائرا ظالما ألا وهو باب الدخول على الله تبارك وتعالى أو الكلام ألا هو باب الكلام على الله تبارك وتعالى بغير علم بغير علم المتعالم هو الذي تزبب قبل أن يتحصرم مستحيل العنب يبقى زبيب قبل ما يبقى حصرم أبداً أو المتعلم بقى بيقفز القفزة دي الذي تزبب قبل أن يتحصرم وبالغ قبل أن يبلغ وادع العلم قبل أن يتعلم ذكروا أن رجلا من هذا الصنف النكد ما كانش بيتورع أبدا ان يوفت في أي مسألة والرجل علم في كل شيء وفي أي باب حتى لو سألوه في الطب حيجاوبه والهندسة برضه هيعمل رسم كل حاجة جاهز ما شاء الله لقوة إلا بلا سبحان الفتاح العليم يعني فالناس قالوا بعض أهل الفضل من طلبة العلم النجباء قالوا الرجل ده خطر كذا على الناس أو نبين الناس خطرة تب ازاي قالوا طيب نختلق كلمة ملهاش أصل أبدا لا في اللغة ولا في الدنيا ونأتي عليه في مجلس علمه وسنسأل عن هذه الكلمة وسنؤكد للناس أن الرجل ستكلم فيها بغير علم لنبين لهم أن الرجل جريء على الله قالوا معقول تب نجرب راحوا اختلقوا كلمة غريبة جدا اسمها الخنفشار وخلي بالحضرتك الخنفشار غير الفشار الخنفشار وراحوا على الشيخ رجل جالس ما شاء الله وسألوه يا مولانا والله بس كنا نود أن نتعرف فضلتكم على الخنفشار أيوة قالوا الخنفشار قال نعم نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن عشان تخد وانت ساكت طرح تدور فين في أطراف اليمن على الخنفشار خلاص هو نبت هناك خد وخلاص نبت طيب رائحة ينبت في أطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنها كما قال شاعر اليمن لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار وقال في الخنفشار أبو داود كذا وكذا وقال فيه القرطبي كذا وكذا وقال فيه رسول الله صلى بس, بس, بس, بس. اسكت أيها الكذاب الجراب العياب كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار زالت الأمة تبتلى بهذا الطراز النكد من الخنف المتعالمين الذين يتكلمون في دين الله بغير علم بغير دليل بغير فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ومراد سيدنا رسول الله بل ويتجرؤون على الفتوى وأنا ألمح الآن مع إخواني جميعا من المسلمين والمسلمات ألمح مرحلة فوضى عارمة في الفتوى على شاشات الفضائيات أسأل الله أن يبصرني وإخواني جميعا بالحق والعلم إن هو ذلك والقدر عليه من أخطر صور الجهل إخواننا الجرأة في الفتوى اللي بيتجرأ ده إنسان جاهل فعلا اللي بيتجرأ على الفتوى بدون علم وبدون بينه وبدون دليل ده إنسان جاهل فعلا والله العظيم جاهل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا يمنع أبدا فتوى لا أستنى معرفش دلوقتي هقول لك الحلقة الجاية هقول لك الأسبوع اللي بعده ما فيش مشكلة على الإطلاق ترفع نفسك عند الله بل وعند الخلق إن كنت من الصادقين هو في أخونا أعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوتب عوتب لما قال أجيبكم غدا ولم يترك ولم يعلق الأمر على مشيئة الله جل وعلا ونزل القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت يا سلام عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابن عمر عالم في الزهد وعالم في القرآن وعالم في السنة وعالم في العبادة وعالم في الوع... عالم! عبد الله بن عمر يقول الزهري عن خالد بن أسلم كنا مع عبد الله بن عمر مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر فجاءه سائل فقال ابن عمر يا أبي عبد الرحمن فالتفت ابن عمر فقال السائل أترث العمة العمة بتورث؟ فقال ابن عمر لا أدري نعم ابن عمر بيقول لا أدري الله أكبر دا كلمة حل والله ما أجملها وأروعها وأطعمها من كلمة لا أدري اذهب إلى العلماء فاسألهم فقال السائل أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك فاذهب إلى العلماء فاسألهم فانطلق السائل وهو يضرب كفا بكف وقبل ابن عمر يد نفسه السائل مشى عبد الله عمر قبل يد نفسه وقال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري الله فين دول سئل عما لا يدري فقال لا أدري يا سلام إذا ذكر العلماء فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم والعلماء يقول تلميذه النجيب الشافعي الشافعي تلميذ مالك حفظ الشافعي موطأ مالك في تسع ليالي تسعة ليالي أو تسع ليالي جالس الشافع هو شاب صغير حفظ الموطأ كاملا عن غار قلب وكان الشافعي ربنا أتى حافظه يعني شديد جدا فلما ذاب إلى مالك ليطلب العلم على ديه قال له مالك حين قرع عليه الموطأ من حفظه ولم يلحن في كلمة من كلمة اللغة قال له مالك يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية الشافعي تلمذ مالك النجدة بيقول صاحبت مالكا فسئل الإمام مالك في ثمان وأربعين مسألة فقال مالك في اثنتين وثلاثين منها لا أدري ما عرفش الشافعي أستاذ أحمد أستاذ أحمد بن حنبل يقول إسحاق بن رهوي قال لي أحمد تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله قال إسحاق فأراني الشافعية فنظرت الشافعية في الفقه فلم أرى افقها منه فنظرت الشافعية في القرآن فلم أرى اعلم منه فنظرت الشافعية في الحديث فلم أرى اعلم منه فنظرت الشافعية في اللغة فوجدته بيت اللغة ووالله ما رأت عيناي مثله وهو جلس في مجلس علمه يأتيه سائل الشافعي فيسأل الشافعية في مسألة فيسكت فيقول السائل ألا تجيب ويرحمك الله فيسكت فيقول السائل ألا تجيب ويرحمك الله فيسكت فيقول السائل ألا تجيب ويرحمك الله فيقول الشفعي انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي يا الله دهنا فعل غاية في الجرأة أخوانا والله ما أبرئ نفسي والله وما أبرئ نفسي بل يتردد في أذني وفي قلب الآن قول القائل وغير تقن يأمر الناس بالتقن طبيب يداو الناس والطبيب عليله له إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم ننزل لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني والله ما تكلمت في هذا من باب الشعور بالأهلية وإنما من باب الشعور بالمسؤولية وهذا ما تقدم القاعدة الأصولية من عدم الماء تيمم بالتراب نعم نحن في حاجة إلى علم بكتاب الله وإلى علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالصدق والإخلاص والتضرع والتذلل والجلوس بين أيدي الربابين من العلماء وأن يفرغ كل واحد من كل واحد من أحببي وإخواني وقتا ليتعلم مهما كانت وظيفتك ومهما كان منصبك ومهما كان جاهك أو لابد أن تفرغ وقت من وقتك لتتعلم عن الله ولتتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم فقال له سبحانه وقل رب زدني علما أيها الأفاضل سامحوني صدعت قلوبكم بهذه الكلمات لكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها الحقيقة أنا مش عاوز أطول أكثر من كذا في العلمات الصورة للساعة في علامات مقترنة مع العلامات الكبرى زي المهدي كما سأبين إن شاء الله زي هدم الكعبة كما سأبين إن شاء الله فدعونا نتحدث عن هذه العلامات في حينها وفي وقتها مع العلامات الكبرى وسأبدأ غدا إن شاء الله تعالى بالحديث في العلامات الكبرى للساعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يسطرني وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام يعز المسلمين إنه لي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته